أم تتخذ مما يخلق بناته وأصفاق ببنين وإذا بشّر أحدهم بما ضرب الرحمن مثله ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسوداً وهو كريم أو من يوشّأ في الحبيبة وهو في الخصام غير مبين وجعل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 فهم به مستمسكون بل قالوا إما وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أوصلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا أبا على أمه إن وجدنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبْعَدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنصُرَكُمْ الْيَوْمَ إِلَّا اللَّهُ ۚ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 وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمحتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تَبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يُكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُنْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَاءُ الْمَلَائِكَةِ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما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 وَلَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونَهَا ذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يسألتهم من خلقهم يقول الله فإنما يؤفكون وقله يا ربي إن هؤلاء طوم لا يؤمنون